هي نفسها الثواني والدقايق نفسها بس تفرق بين ناس وبين ناس حد يحس بها وحد ما حسها الحياة أرض انحيت من غرسها والحصاد اليوم من طيب امسها نختلف باللي جنيه كانت نفسها, نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها الثواني نفسها هي نفسها كلنا يملك اراده واستطاعه ما فرق ما بيننا شيء يا جماعه بنتساوي وعشرين ساعه حد وحد ما قاسها لا, لا ما فرق ما بيننا شيء يا جماعة 20 ساعه حد są, وحد ما قاسها هي نفسها هي نفسها nie, nie, نفسها كل لحظات العمر فيها استفادة وإن مضى يوم ترى ما به إعادة تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة جميع أنفسها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 إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفوا تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي